وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يضطب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمن. وليقول الذين في قلوبهم مرض ول يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل هُوَ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ